غير المغلوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا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 وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ملك لَّوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نذِيرًا أَوْ يُلقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا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 جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ويَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَلَّا لَبِثُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذانك خير أم جنة الخلد التي وعد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 سمع الله আল্লাহ মুনিমান হামিদ রব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 ان ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ائنتم اضللتم عبادي هؤلاء فيقول ائنتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك مَا كَانَ يَنبَغِي لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّمَا اتَّتَّهُمْ وَآبَأَهُمْ حَتَّى نَسِيَ الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا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 আল্লা শুনে আসসালামু আলাইকুম রহমত আসসালামুকুম রামাইকুম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 शांतर इ शांति इसलमति बुधवार रे आठट पुन सम्प्रचार सकाल सारे उत्तम व्यवहार তোমরা মানুষের সাথে ভাইকে সিহ করবে অন্যায় থেকে বারণ করবে এটি একজন মুসলিম উত্তম চরিত্রের অধিকারী অধিকারী হবে 6 दिन राकाल सन्धाय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 بسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شذا الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 والاخرة خير وابقى انها ذا لا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك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 রাকুম রা রহমাত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 غير المغنوب عليهم ولا مالين أمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوا أحد الله الله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 وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ولا مكافأ ولا مكفور ولا مستغنى عنه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شاء ربنا من شيء بعد أهل السنة والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد اللهم لك الحمد بما خلقتنا لك الحمد بما رزقتنا لك الحمد بما هديتنا لك الحمد بما عافيتنا لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالأهل والمال والمعافى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 لك الحمد بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد كما ينبغي لك أن تحمد لك الحمد شكرا لك الحمد شكرا لك الحمد وطرا لك المن فضلا لك الحمد كما نقول لك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من دبر الدهور سبحان من قدر الأمور سبحان من علم هواجس الصدور سبحان من أجر الماء فأنبعه سبحان من سن الدين وشر سبحان من قدر الرزق ووسعه سبحان من لا شريك له ولا إله معه يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا ربنا يا أرحم الراحمين إلهنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا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 يا هذا المعروف الذي لا ينقطع ابدا ويا النعم التي لا تحصى عددا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم قابل إساءتنا بإحسانك وتقصيرنا بعفوك أمتنانك اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أعطنا ولا تحرمنا وكلنا ولا تكن علينا واختم بالصالحات أعمالنا واشف اللهم مرضانا وارحم اللهم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنا لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عمن عن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وتوفنا وأن تراض عنا غير غضبان واجعلنا في موقف القيامة آمنين يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا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 التي تعينه على الحق يا رب العالمين اللهم اجعله عبدا تقيا هاديا مهديا وكن به يا الجلال حفيا اللهم وفق ولي عهده لما يرضيك اللهم اجعله له عضيدا وركنا شديدا يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا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 সসালামাইকুম রহমত আসসালাম কুমার রহমত আসসালাম কুমার রহমত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 বর্তমানের এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হলো সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস সমর্থন করুন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আল্রায়ন ব্যাঙ্ক কোয়াড্রান কোট আটচল্লিশ ক্যালথরপে রোড বার্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর ইউরো অ্যাকাউন্ট নম্বর ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নম্বর শর্ট কোড থ্রি জিরো টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল করুন ডবল টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিনেট আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন ইসলাম থেকে দৌড় থেকে দৌড় অবৈধ বিপথে গমন গমন অপসংস্কৃতির চর্চা ইসলামের আলো আধুনিক সভ্যতা ও আমাদের যুব সমাজ প্রতি সোমবার মঙ্গলবার রাত সাড়ে এগারোটায় আপ সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিস বাংলায়